خرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره من أول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا ظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرحب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في يا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذابٌ نابِعٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَرَقُ اللَّهِ وَرَبِّهِ شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسله منهم فما أوجفتم عليه من خيل أما أوجفتم عليه من خيل ونار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 وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدرون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يَقُشُّ حَنَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون وَإِنْ يُخْرِجُونَا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الادبار ثم لا ينصرون لألتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَحْقِلُونَ كَمَتَنِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَمَّا الَّذِينَ شَكُّوا إِذَا قَالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا كَفُرُوا فَلَمَّا كَفَرُوا قَال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ قُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ كَمَا قُلْ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بَكَانَ عَنْ قِبْلَتَيْنِ وَمَنْ أَنَّهُما فِي نَانِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ دَارُ الْآخِرِينَ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 تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا وعالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجب المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباني المصور له الأسماء الحزنى